ليلة خميس الرز نور القمر شط البحر نصف الشهر والليل من فرحه عريس ليلة خميس ليلة خميس الرز نور القمر شط البحر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 لقانة موعد الساعة ثمان ليلة لقانة موعد الساعة ثمان كان إن موعد موعود الزهر والزهر سهران عطر بالحنان ليل اللقا كان الندى موعود بعرنش الزهر والزهر سهران عطر بالحنان بقياك عندي ومعي موج البحر مغنى وقصيد والليل من فرحه وعليس ليلة خميت والليل من فرح dat je nam دخل الله دخل الله رجعي اوه اي لم قلبي بدقاته الى رحتي ناديك اسمعيه اسمعيه اسمعيه البيئات الله دخيل Mijn hemel. Oh We